من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرها ثم أماته فأقبرها ثم إذا شاء أنشرها كلا لما يقض ما أمرها فلينظر الإنسان إلى طعامه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 ثِقَةَ البَامِ وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ